بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الحادي عشر من كتاب المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بقراع النمل المتوفى سنة عشر وثلاثمائة للهجرة تكمة باب في الإبدال ويقال لا لألأة ورأة إذا أكثر التحريك ومنه قيل لألأ لأ الضبي وغيره بذنبه إذا حركه ورأت المرأة بعينها إذا أكثر تقليبها وكذلك الرجل وهو رجل رأة العين ويقال قرد وقلد وكلت إذا جمع ويقال دخلت في غمار الناس وغمارهم وغمرتهم وخمارهم وخمارهم وخمرهم أي في جماعتهم وما تترك منهم ويقال امتغط وامتخف اختلسا وأمخط حضنه بالسهم امخاطا وأمغطه امغاطا انفلته والأغن والأخن الذي يخرج صوته من أنفه إلا أن الغنة دون الخنة ويقال مسح في الأرض ومصح إذا ذهب فيها ويقلب فيقال محص والرجز والرجس العذاب والتوز والتوس الطبيعة والخلق وتملست منه وتملزت أي تخلصت وإذا أصاب الإنسان جرح فسال منه شيء قيل قص فص يفص فصيصا وفز يفز فزيزا والمغص والمغص واحد ويقال استدف الأمر واستطفت إذا أمكن واختلقت الشيء واخترقت اي افتعلت واختدف الشيء واختفقه اختلسه ويقال للدرع نسلة ونسرة ونثرت التراب ونسلته ويقال ثرمل ثرملة وزرمل ذرملة إذا سلح والطاية والتايه أصفت ويقال تمر فت وفذ لا يلتزق بعضه ببعض ويقال أفلطني وأفرطني قال عبد المسيح اليمني إن كان ملك بني شاشان أفرطهم فإن ذا الزهر أطوار ذهاري ويقال جذدت الشيء وجثثته قلعته من أصله وجث الرجل على ركبتيه يجثو وجذا يجذو بمعنى قال الشاعر إذا شئت عنتني دهاقين قريه ورقافة تجزو على كل من سمي والإبدال كثير في الكلام اختصرت هذا منه باب في الاشتقاف يقال بئس ما أفرعت به أي ابتدأت به ومنه اشتق افتراع الجارية لأنه أول نكاحها ويقال فضبط اللؤلؤة اخبضها فضا ثقبتها ومنه اشتق استفاض الجارية والعاقر الرملة التي لا نبت فيها ومنه اشتق اسم العاقر من النساء وهي التي لا تلد والقريحة اول ما يخرج من ماء البئر اذا حفرت ومنه اشتق الاقتراح على المغني والاقتراح في الحاجة وقولهم أنا أول من اقترح مودة فلان أي ابتداءها وقريحة الإنسان طبيعته وخليقته التي بدأ عليها وقريح السحابة أول ما ينزل من مائها وهو في قرح سنه أي أول سنه وقرح السهم إذا خرق لنصله ليركب فيه لأنه أول عمله وقترح علي كذبا أي أخرجه خالصا لم يخلطه بشيء ويقال قرح العرفج تقريحا وهو أول نباته وقرحت الناقة قروحا فهي قارح إذا حملت حملا جديداً لم يكن قبله شيء ولم تلقه وإذا لم تكن الإبل جربت قطه قيل بعير قرحان وكذلك الصبي إذا لم يجدر أي إنه على قرحته التي بدأ عليها لم تخالفه علّة ومنه اشتق الماء القراح الذي لم يخالفه شيء ومنه اشتق اسم الأرض القراح والقرواح الذي لا نبت فيها والقرواح الذي لا يستره من السماء شيء هو أيضا من الخلوص ويقال عنا الأمر يعنّ عنا عرضا والاسم العنن واعتنّ عتنانا افتعل منه وهو الاعتراف ويقال عناناك ان تفعل ذلك ومن المعان وهي المعارضه وذلك ان تريد امرا فيعرض لك دونه عارض يمنعك منه ويحبسك عنه ويقال رجل عنين سعيل منه محبوس عن غشيان النساء ممنوع من ذلك ومره عنينه ومنه اخذ عنان الدابه لانه يحبسها والعنانة أستحابة التي تمسك الماء وجمعها عنان والعنية بول يطال انقاعه وتخلط معه عقاقير تعالج به الإبل الجربة ويقال عننة المرأة شعرها تعنينا إذا شكلت بعضه ببعض والعنة حضيرة تحبس بها الغنم وهي أيضا تجعل من خشب للإبل وعنة الإبل الديقدان لأنه يمنعها أن تهرأ وعنان الدار جانبها الذي يعن لك ويقال الإبل من عنان الشيطان أي يعارضها وشركة عنان أي يعارض الرجل الرجل عند الشراء قبل اشتيجابه فيقول أشركني معك وقد عانه معانة وعنانا ويقال الشركة عنان إذا كانوا سواء في العلق لأن عنان الدابة يكون طاقين ويقال عنونت الثراب بالعنوان والعنيان لغتان عنونة وعننته تعنينا وعنيته تعنية وذلك أن تحدثه على رجل بعينه وكانت كتبهم قبل ذلك صحائف منشورة ولا أحسب البيع بالعينة إلا من هذا والأصل العمية مقلوب لأنه بيع بالصبر وحبث إلى أجل والوقع أصفه الأثر يقال وقعت الحديدة وقعا إذا ضربتها في الميقعة وهي المفرقة ومنه قيل طريق موقع مذلل موثوب ومنه وقعة القتال لآثار الناس بها وآثار الدم والوقاع القتال وكذلك وقعة الطائر وموقعه حيث يقع سمي بذلك لما فيه من أثر زرقه ووقوع الإنسان بالمكان أثره به ويقال وقعت بالمكان وقعة خفيفة ويقال بعير موقع وكذلك كل ذي حافر إذا برات جبرته ونبت عليها وبر أو شعر يخالف اللون الأول ومنه التوقيع في الكتاب تفعيل منه لأنه يخالف الكلام الأول ومنه الوقيعة في الناس إنما هو ان يذكرهم بما ليس فيهم ويقال كويته وقاعي وهي كية في الرأس سميت بذلك لأثر الكي ويقال هذا شيء له وقع أي أثر باق وقد حسن موقعه مني أي أثر والقطب أصله الجمع يقال قطب بين عينيه أي جمع وجاءت العرب قاطبة أي جميعا وقطبت الشراب أي جمعت بينه وبين الماء والقطيبة لبن السبل والغنم يجمعان وقوله رحيب قطاب الجيد يعني مجمع الجيد وقطب الرحى الذي يجمعها وتدور عليه وقطب النجوم الذي يجمعها وتدور حوله لا تفارق والقطابة القطعة من اللحم المجتمعة والعقم أصوه الليل ومنه قيل لضرب من الوشي عقم لأن بعض خيوطه ملوى ببعض ومنه قيل ماء عقيم لا تلد لأكأن رحمها عقمت عن الولادة ورجل عقيم والملك عقيم والدنيا عقيم والريح العقيم كل ذلك الذي لا ينتد خيرا ويقال أوسيت الشيء إيشاء قطعته ومنه اشتق أوسية الزرع إنما هو مكان يقطع من الأرض ثم يزرع ومنه اشتق موسى الحجام لأنه يقطع الغرلة مسعل من القطر هذا في لغة من ذكر وأما في لغة من أنت فهي فعلا من مزت الشيء وميزته أي نحيته لأنه يميز به الشعر والغرلة ثم أبدلت الزاي سينا وهي أختها والأصل ميزا فجعلت الياء واوا لأنهم يكرهون الجمع بين ضمة وكسره فأما موسى بن عمران النبي عليه السلام فمشتق من الماء والخشب لأنه وجد في تابوت على وجه الماء فاشتق اسمه منهما بنبطيه نصر لأن الماء عندهم مو والخشب شاء ثم عربت الشين بالسين كما صنع بعده أسماء قد ذكرتها في مواضعها ويقال ميت الرجل مثل مرته إذا أفعمته وأعطيته قال رؤبة إلى أمير المؤمنين الممتاز ومنه اشتق اسم المائدة لما عليها من الطعام مادتهم فهي مائدة ويقال وغلت في الشيء فأنا واغل وأوغلت غيري إيغالا أدخلته وتبدل اللامراء لأنها أختها فيقال أوغرته ومنه اشتق إيغار المال وهو إدخالهم إياه بيت المال ولا يدفع إلى العمال ويقال احلب القوم احلابا اجتمعوا ومنه اشتق اسم حلبه الخيل انما هو اجتماعها ثم تبدل اللام راء وهي اختها ومنه اشتق المحراب الذي يصلى اليه إنما هو مسعال من اجتماعهم اليه ويقال قصبت الشيء قصبا قطعته ومنه اشتق اسم القصار ويقال صمي بذلك لأنه يأخذ قصبة الشاة عند الذبح والجزر القصع ومنه اشتق اسم الجزار والجزيرة من الأرض إنما هي قطعة منها ومنه المد والجزر في الماء والثبرة الحفره في الأرض ومنه قيل للموضع الذي تلد فيه المرأة المثبر ويكون من قولهم ما تبرك عن حاجتي أي ما حبسك ويقال قرضبت الشيء قرضبة قطعته ومنه قيل للصوص القراضبة لأنهم يقطعون الطريق ومنه قيل سيف قرضاب وقضاب قطاع وكذلك لهازمة اللصوص واللهدم السيف القاطع من قولهم لهدمت الشيء لهدمة قطعته وعراق القربة ما أطاف بها من الخرز وبه سمي العراق والكوفة الرملة المستديرة وبه سميت الكوفة والبصرة الحجارة الرخوة يعني الكزان وبه سميت البصرة والمصر الحد يقال اشترى الدار بمصورها أي بحدودها هذا من كلام أهل الشحر وبه سميت مصر لأنها حد بين المشرق والمغرب والشام واليمن والجدة ساحل البحر وبه سميت جدة والرقه الموضع الذي نضب عنه الماء وبه سميت الرقة والحوف مصدر حفت الشيء حوفا إذا كنت في حافته وبه سمي الحوف حوفا والقادسية سميت بذلك لأنه نزل بها قوم من أهل قادس الخراسان وخانقين يزعمون أنها سميت بذلك لأن النعمان بن المنذر خلق بها عدي بن زيد العبادي حتى قتله ومن مستقل من المنية لما يذبح بها من الزبائح في الحج وعرف قالوا لأن آدم عليه السلام تعرف هو وحواء عليهم السلام بها ويوم التروية قالوا لأن الناس يروّون إبيلهم من الماء في ذلك اليوم وقالوا بل يروّون فيه الخروج إلى عرفة أي يعزمون ويجتمعون وخيف منا سمي بذلك لاختلاف ألوان حطا مأخوذ من قولهم الناس أخياف أي مختلفون وسميت دار النجوة بمكة لأنهم كانوا يتنادون بها أي يتجالسون ويتحدثون والنادي المجلس للقوم نهارا والسامر مجلسهم ليلا وسمي البيت الحرام وما حوله ببكة لتباك الناس هناك أي ازدحامهم وسمي الموسم موسما لأن الناس كانوا يشترون الإبل هناك فيسمونها وسميت عكاظ عكاظ لأن الناس كانوا يتناسبون بها ويعكذ بعضهم بعضا أي يغثه ويقربه وسميت الكعبة كعبة للتربيع وكل مربع مكعب وحطيم مكة سميت بذلك لانحطام الناس عليه يعني تكسرهم وركوب بعضهم بعضا وازدحامهم ومما عرف اشتقاقه من اسماء الرجال الأوسو والخزرج فالأوسو العطية وأوسو اسم للذئب والخزرج اسم للريح الجنوب واياد والإياد التراب الذي يجعل حول الخيمة يمنع المطر ان يدخلها وعدنان مشتق من عدن بالموضع عدونا إذا أقام به ومنه سمي المعدن ومعد مشتق من قولهم معد في الأرض إذا ذهب فيها والمعد أيضا مفعل من العدد وقحطان فعلان من القحط، وعثمان من العثم، يقال فرأت يده على عثم أي على كسر، وعفان من العفة والعفن، وحسان من الحسن أو الحس، وطهمان من الطهين وهو الحسن والكمال، وعجلان من العجلة، وغيلان من الغيل وهو الماء الجار بين الشجر، وعيلان من العيلة يعني الفقر. وكيثان من الكيف وهالئ وضهناءه من قولهم هنأته هنئا وهنئن أعطيته والمستهئئ المستعظ وصلحة واحدة الصلح وهو الشجر وعلقمة واحدة العلقم وهو الشجر وعبدة من قولهم ناقة ذات عبدة أي قوة وزمعة الشعر الذي في مؤخر ظلف الشاة والشماخ فعال من قولهم شمخ الرجل إذا على وتكبر وجبل شامخ عال والطرماح من قولهم طرمح الرجل بناءه طرمحة إذا طوله وهو أيضا الطويل من الرجال والحارس من قولهم حرس الرجل لأهله إذا اكتسب له ولبيض اسم للمخلات وطرفه واحدة الطرفاء وهو شجر والمتلمس من قولهم تلمست الشيء طلبته والمسيب بن علس العلس القراد والعنفر الشجاع فإذا ضمنت العين والتاء فهو دباب وحاتم اسم للغراب لأنه عندهم يحكم بالفراق ومسعر بن كدام مسعر من سعبت النار أي هجتها وكذلك الفراق وكدام فعال من كدم السم يعني العض ومن الكدمه وهي الحركة والصوت وعامر بن الضرب الجبل والرابية أيضا والزبرقان بن بدر كلاهما اسم للقمر وهالة دارك القمر وسدوس التي في طيء بالضم والتي في ذهل بن شيبان بالفتح وكلاهما اسم للطيلسان وناصح ونصاح فالناصح القيد وهو الخيار والنصاح الخير وحويصة ومحيصة فحويصة من حاصة عن الشيء أي عدل ومحيصة من محصة في الأرض ذهب فيها والمسيح ابن مريم عليه السلام من متح في الأرض مثل مصحة إذا ذهب فيها والمسيح الدجال كذلك ويقول من أنه مسيح العين أي منسوحها والدجال الكذاب وماجر ابن الأز المازن بيض النمل وخديد من قولهم خدجت الناقة إذا ألقت ولدها ويقال رجل له خندج والحنادج عظام الرمل الواحدة خندجة وحندوج وكعب الكعب قدر صبة تصب في الإناء من السم وثور هو القطعة من الأقد، وعبد الرحمن بن عوف العوف طائر والعوف الذكر والعوف الحال وعدي العدي أول من يحمل من الرجالة وغطيس الغطف في الأشفار هو تثنيها وغطريف هو الكريم وحفص هو الزبيل من جلود ومحصن هو الزبيل أيضا وابن محيص من القارئ تصغير محصن، وجعفر هو النهر وفرزق كسر الخبز الواحدة فرزدق. وفلان بن حنبل الحنبل الفرد وهو ايضا القصير من الرجال وابنه بحدل البحدله الخفه وابو براء البراء اول يوم من الشهر، ولخم من لخمت الشيء لخما قطعته واللخم بالضم سمكه وجزام وجزيمه من جزمت اي قطعت، ودوس من دست الشيء برجك دوسا وآدم من أدمة الأرض وهو وجهها ويقول من الأديم وهو الجز والأول أصح وهود من هدنا إليك أي ويعقوب اليعقوب ذكر الحجل والجميع اليعاقين وكندة من كند الرجل نعمة أي كفرها وكندا أيضا جمع وقضاعة اسم كنبة الماء والقضع القهر ويقال إن قضاعة وضع حي من العرب أي قهرتهم فسميت قضاء ومعاويه اسم للكلبة المستحرمة أي التي تريد الفحل وحمزة من قولهم رجل حميز الفؤاد أي قويه شديد ومنه قول الشماخ وفي النفس حماز من اللوم حامز أي شديد والزبير تصير الزبر وهي الحجارة ورجل يدعى زبارة والزبارة النخلة أول ما تطلع من النواه وامرأة تدعى عمرة وهي النخلة وجمعها عمر ورجل يدعى عمرا والعمر واحد العمور وهو اللحم الذي بين الاسنان وخداس وخراش من الخدش والخرش وهما واحد وخرشة زبار ودريد من قولهم جرج على القوم أمرهم إذا اضطرب ودريد بن الصمة الصمة الشجاع، والحارث بن كلدة الكلدة قطعة من الأرض غليظة وكوثر هو النهر وكهمس هو الأسد وزبان من الزبن وهو الدفع ووائل من وألثى أي لجأت والغمر وهو الماء الكثير وبنو عكل والعكل اللئيم. وجمعه أعكال والعقل بالفتح الظن والعقل الجمع وابن لأي اللأي الإبطاء وعائد ابن خنزير فنعيل من الخزر في العين وهو النظر بمؤخرها وخنزير أيضا اسم موضع قال الأعشى فالتفح يجري فخنزير فبرقته حتى تدافع منه السهل فالجبل وفلان ابن غرقدة. واحدة الغرقد وهو شجر ومنه قيل بقيع الغرقد بالمدينة ولجيم تصغير لجم وهي دويبة وجبل ابن الايهم الايهم الجبل الطويل الممتنع الذي لا نبت فيه والأيهمان الجمل الهائد والسين والايهم الباب الذي لا فرج فيه ورجل الأيهم أي بطيء الرزوع إلى الحق لا يعقل حجة إذا وقعت عليه ولا يرى إلا رأيه الذي أعجبه وابن الضبطر وهو الشديد وأبو الحميثل وهو الذي يقيل ثيابه، وأبو الشمقمق وهو الطويل وأبو الهيثم وهو فرخ العقاب وأبو الهيثم من الهصم وهو الكسر، وأبو العنتريس فنعليل من العترسة وهو أخذ بجفاف، وأبو العيزار فيعال من العزر وهو اللون وأبو خفاجة والخبض عوج في الرجل وضعه وأبو القلمة وهو البحر وأبو القنور وهو العبد وأبو قيس وهو اسم للذكر وأبو الشيص وهو السمر الذي لا نوى له وأبو عكرمة العكرمة الحمامة الأنثى وأبو الشيلم وهو زؤان القبض وأبو السمت وهو الخيط الذي ينظم فيه الخرض وأبو الهزام سيعال من الهزن وهو القطة والنضر ابن كنالة النضر الذهب والفنانة التي تخبأ فيها السهام وشمج ابن جرم يقال ناقة شمجة سريعة والجرم القطة والنضر بن شميد تصير الشمال وهي اليد اليسرى والشمال أيضا واحد السماء للإنسان وهي أخلاقه قال لبيد هم قوم وقد أنكرت منهم شمائل بدلوها من شمال والشمال أيضا الفيس الذي يجعل فيه ضرع الشاعر وابن دارة الشاعر داره اسم من أسماء الدالية وابن الفريعة تصغير فرعة وهي فارعه الطريق والفرعة أيضا القملة العظيمة وابن المراغة فعالة من المر وهو اللعاب والمراغة أيضا التي تمرغ فيها الدواب وابن ميادة فعالة من قولهم ماذا يميد فهو مائد ومياد إذا مال يمينا وشمالا وماذا أيضا أعطى مثل مارة وابن التصرية من قولهم خذ تصرة شقائك أي ما علاه من التسم وقد تصر التقاء تصصيرا إذا علاه ذلك. وابن الدمينة تصغير دمنة الدار وهو أثرها وعمر بن الاطنابه والاطنابه المظلة وهي أيضا السير الذي على رأس القوس وأبو وجده الشاعر أبو وجدة اسم للجعل وبثينة هي الرملة اللينة ويقال لها بثنة وتصغر بثينة وحطة هي الرخمة وخديجة فعيله من الخداج وهو النقصان وجديلة من الجدل وهو الفتل يقال منه حبل مجدول وباهلة من قولهم بعير باهل بلا ختام ووادعة من قولهم رجل وادع الراس وعنة وهي شبيهة بالرمح عجيف من قولهم عجت نفسي عن الشيء منعتها منه والعجاج من وهو رفع الصوت ورؤبة هو ما رؤب به القدح أي شعب وأبو قطبة والقطبة نفس الأهداف والقطبة أيضا عشبه وأبو قمامة وهي قناسه البيت وأبو نعامة والنعامة الجهل والنعامة الطريقه والنعامة صدر القدم والنعامة الظلمه والنعامة الخشبة التي تعلق عليها البكرة للاستثقاء والنعامة العلم من الحجارة وكل بناء يبنى على الجبال كذل فهو نعامة والنعامة دماغ الفرس والنعامة الطويلة من الأراض وقحطبة من قولهم قحطبت الرجل قحطبة صرعت وعكاشة من قولهم عكش على القوم عكشا حمل عليهم وهرسمة الهرسمة مقدم الأمر باب مخارج الكلم، وهي إحدى عشر مخرجا، فللحلق منها ثلاثة مخارج، فاقصاها مخرجا: الألف والهمزة والهاء، ومن أوسط الحلق مخرج العين والحاء، ومن أدناه مخرج الغين والخاء، ومن أقصى اللسان وما فوقه من الحنك مخرج القاف. ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا وما يليه من الحنك مخرج الكاف ومن أوسط اللسان مخرج الياء والجيم والشين ومن بين حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الظاء ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان وما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى فما فيلق الضاحق والناف والرباعية والثنية مخرج اللام ومن فرف اللسان بينه وبين ما فيلق الثنايا مخرج النون ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر الإنسان قليلا لإنحرافه إلى اللام مخرج الراء ومنما بين فرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الفاء والدال والساء ومما بين طرف اللسان والثنايا مخرج الصاد والزاي والسين وهن حروف الصفير ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الضاد والذال والثاء ومن باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا مخرج الفاء ومنما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو ومن الخياشيم مخرج النون الخفيه باب ذوائد الكلم تزاد إن المشددة والعمل على إلغائها قال القميت يرثي مروع بن عبد الرحمن إن لله حفرة هي وارث مروعة هكذا أنشده بالرفع أراد لله حفرة على التعد. وقال الهزلي ولا أقيم بدار الهون إن ولا آت المكارها أخشى دونها الخمجة وتزاد إن الخفيفة تقول العرب ما فعلت كذا وما إن فعلت قال النابغة للنعمان بن المنذر ما إن نديت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت ثوصي إلي يدي وفي القرآن ولقد مكناهم فيما إن فيه أي فيما مكناكم فيه وكذلك أن الخفيفة تقول العرب أردت أن أفعل كذا وأردت أفعل كذا وفي القرآن فلما أن جاء البشير وفيه فلما أن أراد ان يبطشه ولو ألغيت أن لكان الكلام صحيحا وكذلك قد قال الكميت يرثي مروعا أيضا ليتني قبله قد تبوأت مرجعا وقال أيضا وكشفت الخرد الآن منهن ما قد يشيب الغيورة وأنشد الرؤاسي لا أمسك السيف إلا قد ضربت به ولا سنيت جيادي وهي أغمار أراد ولا أنثني ودعم الرؤاسي أنه أراد إلا وقد والعرب تحذف الواو مرة وتزيدها مرة وقال ابن هرمة إذا الركب قد مروا لها بمجلة وعاود منها قلبه ما تعود أراد إذا الركب مروا عاود والواو مقحنة وقال آخر صعدة قد نبتت في حائر أين الريح تميلها تمر وكذلك كان قال الفرزق فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا في رامي أكفف عبرة العينين مني وما بعد المدامع من ملامي وكذلك إذ وفي القرآن وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقال عدي بن الرقاع العاملي وقد أراني بها في عيشة عجب والدهر بين له حال إذ فتل، قال الأصمعي ليس من كلام العرب أن يقال بين كذا إذ كان كذا قال غيره يقال بين قيامه وقعوده جاء ذي وقال أبو ذؤي الهزلي بين تعنقه الكماس وروغه يوما أتيح له جريء سلفع أراد بين فزاد الألف إشباعا فأما قول صرف تذكرون إذ نقاتلكم لا يضر معدما عدمه إذ أنتم نخل نصيف به فإذا أجزنا افترمه فإذ صحيحة في المعنى وإنما زادها في أول البيت خزما والعمل على الغائها والعرب تخزم في اول الشعر بحرف أو حرفين وثلاثه أحرف وأربعة كقوله اشدد حيازيمك للموت إن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك أشدد صحيحة في المعنى وهي زائدة في وزن الشعر. وكذلك إذا تزاد أيضا أنشد أبو عبيدة قول عمران بن حطان التدوسي حتى إذا أسلكوهم في قسائدة شملا كما تصرد الجمالة الشوالة أراد حتى أسلكوهم والبيت آخر القصيدة كذلك إذن قال أن نطاع إذن فتنقل أرضنا أو أن أرضكم إلينا تنقل أراد أن نطاع فتنقل وكذلك ذو قال إن تنج منها تنج من ذي عظيمه والا فإني لا إخالك ناجية أراد تنج من عظيمة وقال زيد الخيل ولست بذي سهروره غير أنني إذا طلعت اولى المغيرة أعبسه أي لست بكهروره وكذلك ذات قال تقص الإكام بذات خف ميثم أي بخف وكذلك ذات قال ابن هرمة من ذا رسول ناصح فمبلغ عني علبة غير قيل الكاذب أي من رسول وكذلك لا تزاد أيضا وفي القرآن الكريم ما منعك ألا تسجد أي أن تسجده وقال أبو النجم العجلي ولا ألوم البيض ألا تسخر من غزل الشيخ وألا تذعر أراد أن تسخر وأن تذعر وكذلك من وفي القرآن وينزل من السماء من جبال فيها من برد وفيه هذا خلق الله فأروني ماذا خرق الذين من دونه وفيه لو أردنا أن نتخذ له اللي اتخذناه من لدنا وفيه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وقال الشاعر ما ولدت والدة من ولدي أكرم من عبد مناف حسب وقال الأفوه الأودي ملكنا ملك لقاح أول وأبونا من أب الأودي خيار أراد وأبون أب أودن وأنشد الفراه كانوا خسا وزكا من دون أربعة لم يخلقوا وجدود الناس تعتلدوا أي دون أربعة قال عنفرة هل غادر الشعراء من مترنم أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ وقال بعض الأعراض لا تجزع من أن رأيت أخاك في صمري عديمي إن كنا أسوابي بلينا فإنهن على كريم أراد لا تجزعنا أن رأيت وقال الزياغ الاعجم وجدت الحمر من شر المصايا كما الحبيطات شر بني سليم فزاد من في أول البيت وقال آخر فما إنها أمثت قطارا ومن بها وإن كان من ذي ودنا قد تمعددا أراد وإن كان ذو ودنا وقال الأخطر وليس بخيل النفس بالمال خالدا ولا من جواد ميت فاعلمي هزل وقال الكميت وتذكرت من إيالته الناس وبالآئل استقام المؤول أي تذكرت إيالته يعني ولايته وقال الأعشاء وما بالذي أبصرته العيون من قطع يأس ولا من يقن فزادها مرتين وكذلك من قال حسان فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا أراد على غيرنا وكذلك ما وفي القرآن فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبرحمة وقال عن ثرة يا شاتما قنط لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم وأنشدنيه أبو علي الدينوري وري يا من وقال اميه بن الصل سلع ما ومثله عشر ما عائل ما وعالة البيكورة فزاد ما ثلاث مرات وكذلك أم يزيدها أهل اليمن وفي القرآن أم أنا خير من هذا الذي هو مهين أقامها مقام بل وفي الحديث المرفوع ليس من برد صيام في سفر وقال الشاعر خليلي وذو يوا يَرْمِ يرمي بِالسَّهْمِ بالسهم وم كلمه فصح همزه امظوره العراق خاصه يبدلون الهمزه هاء فيقولون هم ويزيدونها في ضعيف في كلامه وكذلك على فجاد ايضا قال ابن امي صاحب الغفطاني ولم يراجع قلبي ودهم ابدا زكنت منهم على مثل الذي زكنوا زكنت علمته. وقال حميد بن ثور أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أثنان العضاة تروق أي تروق كل أثنان العضاة كان بالسرحة عن المرأة يقول هذه المرأة تروق النساء كلهن أي تعجبهن وكذلك في تزاد أيضا قال رؤبة وقد كثى فيهن صبغا مردعة أي كثاهن يعني الثور كثى الكلاب حين طعنها بقرنه وقال حسان بن ثابت لسيف بن زيزن اشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم وأسبل اليوم في برديك إسبالة أي أسبل برديك وفي زاكدة باب الزوائد من حروف الهجام وهي عشرة أحرف الهمزة والسين والميم والتاء والهاء والنون واللام وحروف اللين أعني الواو والألف والياء فإذا جمعت كلها كانت كلمة واحدة يسهل حفظها وهي فألتمونيها فالهمزة تزاد أولا في أحمد اسما وأحمر نعتا وأحسنا فعلا وتزاد آخرا في حمراء وجيداء وفي حشو الكلم قال الشاعر وبعد انتهاض الشيد من كل جانب على لمة حتى شعأل بهيمها وقال كثير ذاك الجزع واختلطت به شوائل خضر مزهر عميمها أي مزهر من الزهرة وقال أيضا تجول بأعلى ذل بليد كأنها صريمة نخل مغطئل شكيرها أي مغطل ملتف والسين تزاد أولاً في سيفعل وآخراً في قولهم قاع قرقوس أي قرق مستوي والميم تزاد في مفعل مما يعتمل نحو مقطع ومخرز وتزاد آخراً ستهم من وزرقم من وفسقم وخلجم وتزاد في حشو الكلم نحو قولهم طرمح بناءه أي طوله ومنه قولهم رجل طرماح طويل وصل مع رأسه إذا حلقه أي صلعه وكذلك جلمحه وجلمطه والتاء تزاد اولا في تفعل وفي تمبال وتمساح وتقصار وتزاد في حين فيقال تحينا وفي الآن فيقال تلانا وفي أوان فيقال تأوان قال نولي قبل نأدار داري جمانا وصليه كما زعمت تلانا وقال آخر فالعاطفون تحين ما من عاطف والمسبغون يدا إذا ما أنعموا وقال آخر طلبوا صلحنا ولا تأوان فأجبنا أن ليس حين بقاء وتزاد آخرا فيه عنكبوت وحانوت وجبروت وملكوت وخلبوت وسلبوت والهاء تزاد فرقا بين المذكر والمؤنث وتزاد في المذكر نحو قولهم رجل علامة ونستابة وراوية وداهية وفروقة وملولة ويعتمد عليها في الوقف كقوله عز وجل لم يتسنه وقوله تعالى فبهداه مقتده ومالية وسلطانية وكتابية وحسابية وهي لغة هوازم ويقال حول مكمل ومكمهل والنول تزاد أولاً في نفعل وفي قولهم جون نخورس من الخرش ونخروب من الخراب وتزاد بعد فاء الفعل في قنديل وفي قندل وهندل وعندل وهو العظيم الرأس وتزاد بعد عين الفعل في جحنفل وعفنقس وعفن وعفن ججن وبعد لام الفعل في علجن وخلبن ورعشن وسمعنه ونظرنه من السمع والنظر واللام تزاد اولا وتسمى لام الجر ولام الاسم ولا من الملك ولا العماد ولا القسم ولا التاكيد ولا كي وما اشبه ذلك وتزاد اخرا في العنس فيقال عنسل وفي عبد فيقال عبدل وفي ذاك فيقال ذلك وفي جعدته قلبته فيقال جعفلته وفي المطل اصله المط وفي الطيس وهو الكثير فيقال طيسل وتخزع على اي تعارج وثوب هدم وهدمل وهو الخلق وتزاد في حشو الكلم نحو قولهم اذ لهم الليل من الدهمه وهي السواد واسلهم لونه من السهم وهو التغير إن امتد من السحن واجلعبا من جعلته القيته وازلغب الفرخ نبت زغب والهزلاج والهزج الخفيف السريع وحروف اللين عن الواو والألف واليا كان سبويه يسميهن أمهات الزوائب لكثرة براغ في الأبنية ويقال لهن حروف المد وحروف الإشباع وحروف الهمز لأن الهمزة لا يقع إلا عليهم فالواو تزاد أولا نحو قوله عز وجل فلما اسلم وسله للجبين وناديناه أي ناديناه وقوله, وقوله تعالى واجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب وأوحينا إليه أي أوحينا وقوله سبحانه حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال امرؤ القيس فلما أجزنا ساحة الحي وانتهى بنا قطن حق ذي فاف عقنقلي أي انتهى والواو مقحم. وتزاد أيضا بعد فاء الفعل في حوقل وعولق وفوهد وما أشبه ذلك. وتزاد بعد عين الفعل في عصواد وجلواخ ودرواس ونحو ذلك وفي حنجور وحلقوم وبلعوم وعسلوج. وأراها زدت آخرا في قولهم رجل كندأو وقندأو وهو العظيم الرئيس وكندأو وهو الحسن اللحية لأن العرب لا تكاد تجعل الواو في آخر الاسم وتسبع بها الضمة أنشد ابن العربي الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى جيراننا ناصور وأنني حيثما يثني الهوى بصري من حيث ما سلكوا اسم فأنظوروا أراد أنظر فأشبع ضمة الضائد بالواو وكذلك الياء تزاد أولا في يفعل وفي ينبوت ويسرع ويخضور من النبت والسرعة والخضرة وبعد فاء الفعل في قيطون من قفنت وقيصوم وعيشون وفينان من الفنن وهو الوصن وعيمان من عمت إلى اللبن أي اشتهيتا وهيمان من همتا وديموم من دمتا وفيهج وجيدر وديلم وما أشبه ذلك وتزاد بعد عين الفعل في حزيم وطريم وكدي وكديون وعزيوط قال الخليل هو من العض وتزاد اخرا في عديري ونكيري ونذيري وأكرمني وأهانني وأنت فعلتي وما أشبه ذلك ويشبع بها الكسر أنشد ابن الأعربي أيضا فأما الذي كانت سلامان قومه فأودى اذ نابت عليه النوائب أراد إذ فأشبع كثرة الألف بالياء ولم يعتد بالذال لسكونها وأنشد الأخفش سعيد بن مسعده البصري ألم يأتيك والانباء تن بما لاقت لبون بني زيادي الباء في قوله بما لاقت زائدة وأنشد غيره قول عدي بن زيد العبادي وكان عدي محبوسا عند النعمال بن المنذر ألم يأتيك أن أباك عان وتقع لا أفك ولا تصول وأنشد الفراء وابن الأعربي أيضا لا أهد لي ضال يدايك الشن البال قال أبو عبيدة وكذلك قول امرئ القيس على عجر مني فأطأت في مالي قال أراد يده الشمال ومن روى شملا لأرادنا ناقته وأنشد غيرهم ولي حاجه ما تركها بمهون علي ولا طيلابها بيسير وقال آخر ودن المصلي والذي قدامه منه وكبر أهله كيبارا فأراح أشدق في اللجام كأنه سيد يغامر شاته غيمارا وكذلك الالف تزاد اولا في افعل وسبن واسم وست الأصل بنى وسم وسته وتزاد بعد فاء الفعل في فاعل وفاعل نحو عالم وحالم وطابع وخاتم وبعد عين الفعل في طوال وكبار واخرا في عثمان من العثم وعفان من العفه وعطشان من العطش وكسلان من الكسل وفي قولهم الناقة تعد الجمز من الجمز والبشك من البشك ويشبع بها الفتح أنشد ابن الأعرابي أيضا عجير يزدرد الدواغف تزرد الأورد دياف عصب يريد الدواغف يا هذا وأنشد غيره قول حسان ولست بخير من أبيك وخالك ولست بخير من معاضلة الكلب فزادها في خالك بفتح الكاف وقال آخر من فداك وخيبرا أراد من فدك وقال لبيل بغرب كجدع الهاجري المشذب أي الهجري منسوب إلى هجر وكذلك قوله عز وجل فأضلون السبيلا واطعنا الرسولا وتظنون بالله الظنونا وأكثر الزيادات إنما تقع في الثلاثي لأنه أكثر الكلام ثم في الرباعي فتزاد على الثلاثي أربعة زوائد حتى يلحق بسبعة وهو أكثر الكلام عدد حروف نحو إشهابت من شهبة وتزاد على الرباعي ثلاثة زوائد حتى يلحق بسبعة أيضا نحو إصعاررت من صعررة هذا في الأفعاد فأما الأسماء فنحو عبوثران وعريقصان وهزنبزان وبنيبزان وما أشبه ذلك وأما الخماسي نحو فرزق وتفرجل فلم تلحقه زيادة لأنه بلغ غاية البناء وقلما ما يوجد اسم أو فعل إلا وفيه بعض الحروف العشرة الزوائد أو أخواتها التي هي من مخارجها باب الزوائد من غير العشرة ومن أخواتها. تزاد العين في ارتجة، فيقال ارتاجة. وفي حديث الإفك فارتعج العسكر. وقال الشاعر لا شيء أحسن من الرية إذا ارتعجت في المرق أو هكذا وتنا على الوسد ويقال صلمت الشيء وصل معته قطعته من اصله ودقطت الشيء ودعقت الدابه الطريق دعقا إذا وطئته وأثرت فيه لحوافرها وجرته من ثيابه وعجرته فهو مجرد ومعجرد وتقطر وتقعصر إذا وقع في قطره أي جانبه قال الراجل إذا أمر سرعه تقعصر وتقوس الشيخ وتقعوس إذا انحنى من الكبر وتخزل وتخز على إذا تعارج فزيدت العين وليست من الزوائد ولا من أخواتها ويقال دفقت الماء ودغفقته وغبب البقرة وغبغبها فزيدت الغين وليست من الزوائد ولا من أخواتها ويقال لحم زهم وزهمن وهو السمين ومشفر أهدل وهدل وهدلق والجميع الهدالق وهو المسترخي قال أبو نخيله السعدي وقربوا كل جلال هدلق وقال آخر ينطض بالمشافر الهذالقي ويقال عنس وعنسل وعنسلق قال العجير الثلولي وكل جرداء سبوح شطبة سلهبت الخلق كميت عن سلق والعسلق الزئب مشتق من العسلان وقد عسل يعسل زيدت القاف في هذا كله وليست من الزوائد وكذلك الكاف ذكر الأخفش البصري أنها زائدة في قول الشاعر يابن يا الزبير الخيرنا منبيك أني من قيس وقيس منيك وكذلك الحاء قال ابن السكيد الصلمطح والصرنطح جميعا الصياح وأصله الصلق ثم تبدل اللام بالراء وتزاد النون والحاء ويقال قرد اللبن في السقاء جمعه وقرد لأهله جمع واكتسب وقردح قردحة تجمع وتصاغر الحاء زائدة ويقال للسفل الذي في أسفل المرق من حتاة الخبز الحسفل لا أرى الحاء فيه إلا زائدة ويقال سربت على الرجل خلطت وحتربت البئر كدر ماؤها واختلطت به الحمأة ويقال ناقة ثرة واسعة الأحاليل وهي مخارج اللبن والحسر والحسر الواسع من كل شيء لا أرى الحاء في هذا كله إلا زائدة وليست من الزوائد ولا من أخواتها وكذلك الفاء قالوا دليل مخش ومخشف جريء على الليل وقال الراجز قربنا بزلا ودليلاً مخشفا وقال آخر مخش ليل منجر العشيات وتزاد الراء فيقال كشمت أنفه وكشمرته أي كسرته وقعسته وقعثرته. قال الراجل وذكر دلو ثقلت عليه دلو مأت اذ ذبغت أو بأعالي السلم المضرب فلا تقع ولكن طوبي مأت اتنفعت وقمطته وقمطرته وكمترته أي شددته وقضبته وقرضبته أي قطعته وقصمته وقرصمته أي كسرته وإنما زيدت لقربها من اللام واللام من الزوائد ولهذا أبدلوا منها فقالوا وجلت ووجرت وأنا منه أوجل وأوجر وقالوا عكر وعكل قال أبو النجم ما أن قراحا لم يخالط عكلا وكذلك الزاج يقال أرم إرماما وارزم ارزاما إذا سكت وتوب راضي منسوب إلى الري ورجل مروزي منسوب إلى مرو وإنما زيدت لأنها أخت السين والسين من الزوائد، ولهذا قالوا السد والزد والسرد والزرد والاسد والازد والرجس والرجس العذاب وما أشبه ذلك وكذلك الطاف يقال فرشط أي فرشة قال الراجل فرشط لما كلها الفرشاط بفيشة كأنها من ويقال وقع في الضمروط أي الضمر قال الراجل من بعد ما وقعت في الضمروط وعصبت رجلاتي بالخيوط وإنما زيدت لأنها أختفتا ولهذا ابدلوا منها فقالوا مت ومطى ومجة والغلط والغلط وفحصت وفحصت والقصت والقصت وكذلك الذات يقال رخو ورخوذ قال فأدماء هضماء الشراسيف غالها عن الوحش رخوذ العظام نتيجه وإنما زادوها لأنها أخت التاء ولهذا قالوا دولج ودولج لسرب الوحش وتقصار وتقصار للقلادة القصيرة وكذلك الزين يقال دحرته ودحرجته وامرأة خذلة الساقي وخدلجة، ويقال لضرب من الملاهي ون وونج ويقال همر وهمرج إذا أسرع وتزاد اللام فيقال ناقة همرجلة سريعة وتبدل الراء لاما فيقال هملت دمع همولا أسرع السيلان وهملج الفرس هملجة أسرع السير ويقال مشى رهوا ورهوجا أي سهلا قال العجاج مياحة تميح ميحا رهوجا وإنما زيدت لأنها اخت الياء ولهذا أدلوها منها فقالت العامة المسيد للمسجد ويقال للشجرة شجرة وشيرة ضغة لبعضهم وأنشدني أبو علي أي الدينوري أبو زهير وأبو عليجي المطعمان التمر بالعشجي وبالغداف سلق البرنيجي يقلع بالودي وبالصيصجي وأنشدني أيضا نعما ولدت ربوى لزبان ابن كنزيج والجِمَاسُ في هذا كله كله يأتى وكذلك الباء يقال شرقة السُّوَبَ تشرقًا وشرقته شَبْرَقَةً قدته ويقال خرقَة عمله خرقَةً أفسده الأصل خرق وامرأة خريع وخرعة وخر عبة لينة متسنية وكل لين متسن خريع وخروع وذكر سيبويه أنها زائدة في جثرب وشرجب وسلهب وجعلها من الثلاثي ولم يلحقها بجعفر وعبقر وقول الكميت يراني في اللمان له صديقا وشادنة العسابري رعب ليب الأص من رعبلت الشيء رعبلة شطقته فبناه على فع فع لليل وتزاد الباء أولا وفي القرآن بأيكم المفتول وتسرون إليهم بالمودة وتلقون إليهم بالمودة وتنبت بالدهن وهزي إليك بجزع النخلة وعينا يشرب بها عباد الله وعينا يشرب بها المقربون وزوجناهم بحور عين وإن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة قال تنوء تثقل وقال امرأ القيس فلما تنازعنا الحديث واسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميالي هصرت اي املت غصنا وقال الراعي ان الحرائر لا ربات احمره سوذ المحاجر لا يقران بالسور اي لا يقران السور وقال الجليخ السعلبي لما راى الرملة وقيزان الغضب والبقر الملمعات بالشوى أراد الملمعات الشوى وقال رجل من النمر جاهلي وليست بأسواق يكون بياعها ببيض تشاب بالجياد المساقل ولكنها سوق يكون بياعها بجنسية أرهفن عند الصياطين الباء في البيض والجنسية زائده يقول ليست بسوق يباع فيها النساء البيض ولكنها سوق تباع فيها السيوف وقال ابن ميادة جارية آباؤها يهود نمى بها من النظير الصيد أي وقال النمر بن تولى بن العقلي بإسبيل ألقت به أمه على راس ذي حبك أقتمى أي ألقته وقال دريد بن الصمة الجشمي ألا ساء الهوازن هل اتاها بما فعلت بي الجعراء وحدي أي ما فعلت وقال سليمان بن المهاجر من العظماء لم تهم بفحل ولم يشجد عليها بالرفال أي ولم يشد عليها الرفال وقال حسان بن ثابت الأنصاري شربت بها وزيق يدعو صباحه إذا ما بنوا نعش دنو فتصوبوا أي شربتها وقال الشماخ بن ضرار الغططاني إذا خالط الإلهاب خلت بوقعه كولغ سباع يبتدرن بأوشال أي خلت وقعه ويبتدرون أوشال وقال حاتم الطيب أخ الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرت أي عضته وقال نبيض بن ربيعة العامري عذافرة تقمص بالردافة تخونها نزولي وارتحالي أي تقمص الردافة وقال علقمة بن عبدة التميمي يهدي بها أكل الخدين مختبر من الجمال كثير اللحم عيسو أي يهديها وقال المستيب ابن علث الضبعي فبتلك شبه المالتية إذ طلعت ببهجتها من الخدر أي فتلك وقال أبو دؤيد الهدلي لشانئه طول الضراعة من هم وداء قد أعي بالأطباء ناجسوا أي أعي الأطباء وقال تميم بن أبي بن مقبل العجلانين حشوا بقدرهم حتى إذا نضجت قاموا إليها فكبوها على فيها أي حشو قدرهم وقال الصر الماح بن حكيم الطائي إذا دعا بالشعار الأجد نفرها كما ينثر صوت السبع بالنقدي أي كما ينفر صوت السبع نقدا وهي غنم صغار وقال ذو الرمة التميمي يطف الأسافي كتاهن لون السود بعد تعيس بوهدين احماش الوليدة بالقدر أي إحماش الوليدة القدرة وقال الحارث ابن حلزة اليشكري قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيض وإباء أي بيضت عيون الناس وقال الأحوال الشنوي من أجل شنوءا دواب يمان ينبت الشت صدره وأسفله بالمرخ والشبهان أي ينبت أسفله المرخ وقال عن ترس بن شداد العبسي يصف ناقة شربت دماء الدحر ضين فأصبحت دوراء تنفر عن حياظ الزيلمي أي شربت ماء الدحربين وقال الهدلي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج أي شربنا ماء البحر وقال نابغة ابن جعدة لتجبر منه جانبا جعدعت به صروف الليالي والزمان المصمم وقال أيضا نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج أي ونرجو الفرج باب حبس الكلم قال لبيه عفت المنا بمتالع فأباني فتقادمت بالحبس فاتسوباني أراد المنازل وقال الآخر كرام ينال الماء قبل شفاههم لهم واردات الغرض شم الارانب أراد الغراضيف وقال علقمة بن عبده كأن إبريقهم ضبي على شرف مفدم بسب الكتان مسلوم أراد بسبائب واحدتها سبيبة وهي سياب الرقاق وقال الطرماح تتقي الشمس بمدرية كالحماليج بأيدي التلام أي التلاميذ وهم الأجراء والأعوام وقال أبو دؤاد يجعلن جندل حائر لمتونه فكأنما تذكي سنابكها حبا يعني حباحب يقال حباحب ونار الحباحب ونار أبي الحباحب وهي النار التي تثور بين الحجارة والحوافر إذا قرعتها وقال عطاف بن أبي شعطرة الكلبي فما ذر قرن الشمس حتى كأنهم بذي الرمس من نيا نعام نوافر اراد نيانا وهو بلد معروف وقال الراجز قواطنا مكه من ورق الحمام اراد الحمام وقال آخر وأنكرت عهدي بعد معرفة لمي فراغ ولضفادي جمه نقانق اراد الضفادع والحق الياء اشباعا لكثره الدال هنا فراغ بويزل أعوام أذاعت بخمسة وتجعلني إن لم يق الله سادية أي سادسة ومثله يا عفرة قد عتيت بالفساد خمسة أزواج وهذا السادي قتلتهم عفراء قتل عادي أهلكت الله على العباد تبيس زوج الماجد الجوال. ومثله إذا ما عد أربعة سال. فزوجك خامس وحموكي ثالث ومثله كم للمنازل من شهر واعوام بالمنحنى بين انهار واجاني مضى ثلاث سنين منذ حل بها وعام حلت وهذا التابع الخامس اي الخامس ومثله يفديك يا زرع ابي وخالي قد مر يومان وهذا الثالث في الثالث ومثله وقد مرت به من بعد عهدي ثمانية وهذا العام تاسع أي تاسع. وقال الشاعر لها أشارير من لحم متممرة من الثعالى ووخز من أرانيها يريد الثعالبة والأرانب. والأشارير ما شر أي خفيفة وتممرة مقطعة أمثال التمر. والوخز الشيء اليسير من كل شيء. وقال الراجد بالخير خيرات وإن شرا فا ولا نريد الشر إلا أنت أراد إن شرا فشرا وأراد إلا أن تريد فحدث والعرب تقول لم أبل أي أبالي ولم أقل أي أقول ولم اكن أي أكون وتقول جاء القاضي أي القاضي وفي القرآن الكبير المتعال أي المتعالي وقال أبو الزحر حتى إذا من نوم دلاه المدل عج إلى الله عزيجا وبتهل أي المدل وحكى الفراء عن العرب أنها تقول أي شيء يريدون أي شيء باب حذف الحركات العرب تحذف الحركات إذا كثرت استطالاً لها وفي قراءة حمزة ومكر السيء جذب وفي قراءة أبي عمر ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ايامركم إلاهما جزم وقال الشاعر فقلت والمرء قد تخطئه منيته أدنى عطيته إياه أي تخطئه فجزم ومثله أبو زياد عتبة لا رجع إلى المعاد أي لا رجع ومثله واشرب الماء ما بي نحوه عطش الا لان عيونه سال واديها فجزم ومثله قول حسان فاليوم اشرب غير مستحقد اثما من الله ولا واغل اراد اشرب ويروى اسقى ومثله إن كنت لا تشرب وتسقي كما يشرب ويسقي الاكرم الاكرم كنت علينا وعلى غيرنا أثقل من أركان ساتيدما وساتيدما جبل ومثلهم إذا لم يكن قبل النبيذ سريدة ملطقة صفراء شحم جميعها فإن النبيذ الصرد إن شرب وحده على غير تفل أوجع الكبد جوعها أي شرب والكبدة ومثله قول ابن مفرغ للحميرين عدس ما عباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق اراد يا عدس فحذف يا النداء وضمه السين ومثله فبت بذ البيت العتيق أخيله ومطواي مشتاقان له أرقان أي له ومثله قول ابن أخت تابط شرا خلف العبء علي وولى وأنا بالعبء له مستقل أراد له ومثله قول عبيد بن الأبرى إلا تجيات ماء القلوب وكم يصر شان حبيب جزر فقال يصر أي يصير ومثله وكم بعد أن هدني الدهر هدتا تضاء لها جسمي ورق لها عظمي أي تضاء ومثله وكائر أين اثنين يقضى أحدهما وحق الذي يقضى على المرء واجبه فجزم أحد أحدهما ومثله قول عدي بن زيد إذ خيامهم ويحيون لبين تحية الادلاج أي تقوّب ومثله قول موسى بن جابر لو كان يحيى ترك عقب اللقص ضربت بذي حسام رقيق الشفرتين يده فجزم سرق. ومثله قول رؤبه سوى مساحيهن تقطيط الحقق أي مساحيهن ومثله لو عصر منه البان والمسق عصر أراد عصر ومثله ولا بل نعم ها قد تبدلت غيرها فمن ذا يبادلني بقلب إلى قلبي فجزم يبادلني ومن ومثله قول حمزة بن عبد المطلب عليه السلام وجاء أمور زينتها حلومهم لهم سوف توردهم من الغي موردة ومثله قول عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما كنا نرقعها فقد مزقت واتسع الخرق على الرافع فجزم نرقعها ومسه قالت سليم اشتر لنا دقيقة واشتر وعجل خادما لبيقا فجزم واشتر ومثله لا تؤخر عمل اليوم لغد إن في غدك إذا جاء عمل فإذا ما العملان جتمعا عمل يومين في يوم ثقل، فجزم لغد وفي غدك ومثله أنحى علي الزهر رجلا ويدا يقسم لا يصلح إلا أفتدى فيصلح اليوم ويفسده غدا فجزم يفسده ومثله لست إذا لزعبلة إذا لم أغير بكلتي إن لم أساوى بالطول فجزم زعبلة ومثله قول أبي نخيلة السعدي في أبي مسلم ما زال يعد طوره ويعتدي ويعتدي ويعتدي ويعتدي حتى بالأسد المستأسدين فجزم مُنِيَا أي بُلِيَا وأنشد الأصمعي عن عيسى بن عمر ان تقذ المود صخر لا أؤيسه أوقد عليه فأضربه فينصدع فجزم أوقد عليه وأضربه ومثله أحبك أني ما هبطت ببلدة ولو بعدت إلا وجدتك تحمد وأن خليقتك التكرم والندى مقيمين حتى يفقد يوم نفقده فجزم خليقتك ومثله خجاها بغرمول وقلد مدملة فخرق ضبيتها الحصان المشبق فجزم ضبيتها ومثله قول أبي الزحف يكف دمعا كلما مريهمل يغل في لحيته أي غلل اي مري استدر واستخرج ومثله ويحك ام الورد هنكي البلهم يظل فيه الطميان المقلم أي هنك ومثله وانت لو صبحت مشمولة فهضاء مثل الفرس الاشقر رحت وفي الرجلين ما فيهما وقد بدا هنكي من المئزر ومثله لما راى أن لا دعى ولا شبع مال إلى أرطاة حقس فضجع فجزم ألا دعك ومثله يا ابن الزبير الخيرنا منبيك أني من قيس وقيس منيك أي أنا منبيك فحدث الهمزة ضرورة كما قال الآخر نارا بأعلى الحجاز ألا حبذ النار والموقد أراد أنا ابصرت فحدث أيضا باب قواف الشعر الروي حرف القافية نفسها وفيها التأسيس والردف والصلة والخروج والتوجيه. قال لبيد: عفت الديار محلها فمقامها بمنا تأبد غولها ترجامها فالقافية هي المين والردف الألف التي قبل المين وإنما سميت ردفاً لأن خلف القافية كالربس الذي يكون خلف الراكب، وقول العامه رديف خطا والهاء التي بعد الميم هي الصلة لأنها اتصلت بالقافية والألف التي بعدها هي الخروج وليس يجتمع في الروي من هذه الحروف أكثر من هذا وقد يكون بعض هذه دون بعض قال ألا طال هذا الليل وزور جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فالقافية الباء والالف التي قبلها التأسيس والهاء أصلة ليس بعدها خرود قال الشاعر عودوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا يحيون من نؤي وأحجال فالالف هي الردف ثم القافية بعدها ليس غير وكذلك كل شيء يكون قبل القافية من هذه الحروف الثلاثة أعلم الألفة والواو والياء فهو ردف لا بد منه كما لا بد من القافية وما كان سوى هذه الثلاثة فليس بربط يجوز أن تغيره بأي حرف شئ كقول ذي الرمة ما بال عينك منها الماء ينسكب فالكاف التي قبل الباء لك أن تبدلها بأي حرف شئ وأما التأسيس فإنه الألف التي يكون بينها وبين القافية حرف، كقول نابغة إليني لهم يا اميمه تناصر فلا بد من هذه الألف وأما التوجيه فهو الحرف الذي بين هذه الألف وبين القافية فلك أن تغيره بأي حرف شئت فلذلك قيل له توجيه أي توجهه وتأتي بغيره باب عيوب القوافي فمنها السناد وهو اختلاف الحزو والحزو حركة ما قبل الردف والردف ألف او واو او ياء يلينا حرف الروي ولا يكون الردف الا ساكنا فالياء والواو تصطحبان في قصيده والالف تنفرد ولا تصحبها واو ولا ياء فاذا كان حذ مكسورا وحذ مفتوحا فذلك السناد كقول علي فطاوع أمره وعصى قصيرا وكان يقول لو نفع اليقين فقدمت الأديمة لراه شيء وألفى قولها كذبا ومينا فنون حرط الغوي والياء التي قبلها ردد وحركة ما قبل الياء حذو وقال فراق ألم ترى أن تغلب أهل عز جبال لا لا يرتقينا ثم قال من دماء بني تميم بأطراف القنا حتى روينا والسناد أيضا ما يكون في التوجيه وهو حركة ما قبل الروي المقيد فإذا, فإذا كان توجيه مفتوحا وآخر مكسورا فهو السناد قال رؤبة وقاسم الأعماق خاوي مخترق ثم قال ألف شتى ليس بالراعي حمق وقال امرؤ القيس لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أثر. ثم قال إذا ركب الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم قرب. وإذا كان توجيه مفتوحا وآخر مضموما لم يكن سنادا ولك أن تبدل التوجيه بأي حرف شئ ومن عيوب القوافي الأقواء وأصعر اختلاف طاقات الحبل في الفتل بالبك والشجر يقال منه أقويت حبلك وحدثنا أبو يوسف عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عن أبي عبيدة قال الإقواء نقصان حرف من الفاصلة نحو قوله فبعد مقتل مالك بن زهير ترج النساء عواقب الاظهار فنقص من عروضه قوة والعروض وسط البيت قال وكان الخليل يسمي هذا المقعدة وكان أبو عمرو ابن العلاء يقول الإقواء اختلاف إعراب القواسي وكان يروي قول الأعشاء ما بالها بالليل زال جوالها بالرفع ويقول هو إقواء والعامة تسميه الإكثاء قال غيرهم قول أبي عبيدة الإقواء نقصان حرف من الفاصله غلط وإنما النقصان في الوسد المجموع والفاصله صحيحة والاقواء اختلاف القافية بالرفع والجر خاصة، كقول النابغة فتناولته واتقتنا باليد، ثم قال يكاد من اللطافه يعقد، ولا يكون الاقواء نصا إلا أن تكون بعد حرف الروي صلة، كقول الشاعر الحمد لله الذي يعفو ويشتد انتقامه يقضي القضاء فلا يجوز للخلق عليه أحكامه. في كرههم ورضاهم لا يستطيعون اهتظامه وأنشد أبو عبيدة لبعض بني كلاب في يوم اللهابة الشكر الأول فراغ وقسم من الشكر الثاني وآخره الجمة والخطابة ثم إلى طويلع معابه فراغ ومن عيوبها الإكثاء حدثنا أبو يوسف عن علي عن أبي عبيد عن الفراء. قال الإجارة في قول الخليل أن تكون القافيه صاءً والأخرى دالا ونحو ذلك قال غير الإكفاء الإمالة يقال منه أكفأت القوس اكفاء إذا أملت رأسها عند الرمي ولم تنصبها ومنه أخذ الإكفاء في الشعر وهو أن تكون قافية على النون ومعها أخرى على الميم، وخلافاً الطاء والدال والضاد والداي والحاء والخاء والفاء والطاء والعين والغين والذال والضاء والصاد والسين والجيم والدال والفاء والدال واللام والعين. قال الراجز في الميم والنون: بني إن البر شيء هي المنطق اللين وطعيم ونسله. قالت سليمة لا أحب الجعدين ولا القصار إنهم مناتين يا رب جعد فيهم لو تدرين يضرب قبل السبط المقاديم ومثله يطعنها بخنجر من لحمي عند الذناب في مكان سخن قال الفراء أنشدني أبو الجراح والله ما فضلي على الجيران إلا على الأخوان والأعمان وقال الشاعر في الدال والطاق جارية من ضبة ابن أجدي كأن تحت درعها المنعطي ويروى البنقدي شطا رميت خلفه بشطي ومثله إذا نزلت فاجعلاني وصف إني شيخ لا أطيق العندة يريد العنة ومثله تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسأة وبدد أي وترى لليدين ومثله فرشط لما قلها الفرشاط بفيشة كأنها ملطف تالله لولا شيخنا عباد لكما عندها أو كاد وقال الشاعر في الضاد والزاد كأن أصوات القبل منقضي بالليل أصوات الحصل منقضي وقال الشاعر في الحاء والخاء أزهر لم يولد بنجم الشحي ميمم البيت كريم سمخ وقال الشاعر في الفاء والطاء حشورة الجنبين معطاء القفى لا تدع الدمن إذا الدمن طفى إلا بجرع مثل أذباج القف. وقال آخر في العين والغين قبحت من سالفة ومن صدور كأنها قشية ضب في الصقوع وقال آخر في الذال والطاء هل تعرف الدار بذي أجرازي فأنها والعهد منذ أقياضي وقال مسافر ابن شقيق في الصاد والسين لقد ملكت في شبابي خمسة وكلهن لا تساوي فلس. غير حبيب صنعت لقرصة شد القليب وأطاب النفس، وكان بطني قد تطوى خمسة ومثله يا أم سلمى عجلي بقرصي وجبنك المثلي جماء الترسي وأنشد الأصمعي لبعض الأعراض في الجيم والدال وهي لعبة لهم جم بدارجا سبعون فرخا دارجا دخلنا بيتا مظلما شربنا ماء باردا وقال آخر في الدال والساء وليس عفر الشهر كالزآدي ولا توالي الخيل كالهوادي ولا خداما النسر كالخوافي وقال آخر في النام والعين ونشطتها كل عجل رسلة بعيدة السجوي علات عبلة حتى فواها ذو ثلاث نسعة يعني الحقر لأن في طرفيه حلقتين وفي وسطه بين الحلقتين نسعة ومن عيوب الشعر الإيطاء مشتق من قولك واطأت الرجل على الأمر موافأة إذا استفقت ما عليه ثم يقلب فيقال أوطأته إيطاءا وكذلك هو في الشعر أن تعاد القافية في قصيدة مرتين وقد وافأ وأوطأ إذا فعل ذلك كقول الأعشاء ودع هريره فإن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل ثم قال علقتها عربا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل وأقبحه ما تقارب كقول تميم بن أبي بن مقبل أو كاهتزاز رديني تعاوره أي بالتجاري فزاد متنه لينا نازعت البابها لبي بمقتصر من الأحاديث حتى ازددن ليلينا لينا فراغ على طافية واحدة وكقول البعيث واسمه خداش بن بشر ألا فرقت عيساء والركب نعاسو مصاب الندى وطائر الليل اخرس فرَّ الضبائ بما جرى صيح من الطير اخرس وقال الرافض ويل لأجمال الكرم مني إذا دنوت ودنون مني وأحسنه ما تباعد كقول الشماخ بن ضرار بلون كلون الساج أسود مظلم شديد الوغادات كلون الأرندج ثم قال بعد خمسة أبيات وداوية قصر تمشى نعامها كمشي النصارى في خفاف الأرندج وكقول زهير فلما أن تحمل آل ليلى جرت بيني وبينهم الضباء ثم قال بعد ثلاثة أبيات تنازعت المها شبها ودر النحور وشاكهت فيها الضباء وقال الراجل يا إبلي ما زامه فتأبية ماء رواء ونصي حولي ثم قال هذا بأفواهك حتى تأبية وإن اتفق اللفظان واختلف المعنى فليس بإيصاء كقول لبيب أنامت غضيب الصرف رخصا ظلوفه لذات السلامة منذ حيصة جادلة ثم قال فنكب حوضا ما يهم بوردها يميل بصحراء العثانين جادلة فالجادل الأول هو الخشب الذي قد قوي على بعض المشي والجادل الثاني الفرح وكما قال النابغة الجعدي فما ولدت نساء بني هلال ولا ولدت نساء بني أبان ثم قال على عمد طوال خالدات كما خلد القواعد من أباني، فأبان الأول رجل والثاني جبل. وإذا اتفق اللفظان واختلفت الحركات فليس بإيطاء كقول عبد مناف بن ربع الهذلي: شدوا على القوم فاعتطوا أوائلهم جيش الخمار ولاقوا عارضا بلدة ثم قال بعد بيتين وللقسي أزاميل وضمغمة حس الجنوب تسوق الماء والبرد وإذا اتفق اللفظان واختلف العامل فيهما فهو إيطاء نحو قولك لرجل وبرجل وك وكرجل وربما واصأ الشاعر بين عدة أبيات استعذابا لتكرار القافية كما قال بعضهم لإن خرجت من دمشق صالحا لأجذبن النسعة جذبا صالحا إني رأيت صالحا لي صالحا وكما قال أبو صراط الأعرابي ها أنا وزوجتي كما ترى في غرفة واهية كما ترى البرق والرعد بها كما ترى يا رب فرج ما ترى بما ترى وفي مثل هذا للمحتثين شعر كثير وأنشد سعلب ثلاثة عشر بيتا قافيتها كلها الخال. خارجة عن الإطاء باختلاف المعاني وهي أتعرف أطلالا شجونك بالخالي وعيش زمان كان في العصر الخالي ليالي ريعان الشباب مسلف علي بعصيان الإمارة والخالي وإذ أنا خدن للغواني أخي الصبا وللغزل المريح ذي والخالي وللخوض تصاد الرجال بفاحم وخد أسيل كالوزيلة ذي خالي إذا رأمت ربعا رأمت رأم رأم رباعها كما رأم الميساء ذو الرسية الخالي ويقتادني منها رخيم دلاله كما اقتاد مهرا حين يألفه الخالي زمان افدي من يراح إلى الصبا بعمية من فرط الصبابة والخالي وقد علمت اني وان ملت للصبا إذا القوم كعوا لست بالرعيش الخالي ولا ارتدي إلا المروءه حله إذا ظن بعض القوم بالعصب والخالي وان انا ابصرت المحول ببلده تنكبتها واشتمت خالا على خالي فحالف بحلفي كل حلف مهذب والا تحالفني فخالي اذا خالي واني حليف للسماحة والندى كما اختلفت عبس وذبيان بالخالي وثالثنا في الحلف كل مهند لما ريم من صم العظام به خالي قوله شجونك بالخالي هو اسم موضع بعينه وقوله في العصر الخالي أي الماضي وقوله الإمارة والخالي يريد الاختيال والإعجاب وقوله ذي خالي يعني الذي في الوجه وقوله الخالي يعني العذب الفارغ، وقوله حين يألفه الخالي هو الذي يخليه يعني الفرس يلقي اللجام من فيه وقوله من فرط الصبابة والخالي يعني أخ أمه وقوله بالرعش الخالي يعني المنخوب الضعيف وقوله بالعصب والخالي يريد برود الخال وقوله على خالي يعني السحاب وقوله خالي إذا والخالي من المخالات وهو التخلي منه وقوله بالخالي وهو موضع وقوله به خالي أي قاطع باب من قال بيتا أو قيل فيه فلقب به منهم جيران العود النميري سمي بذلك لقوله عمدت لعود فانتحيت جيرانه. وللكيس أمضى في الأمور وأنجحه خذ حذرا يا جارتي فإنني رأيت جيران العود قد كان يصبح فغلب لقبه على اسمه ومنهم منبه بن قيس بن عيلان بن مضر وهو أبو باهلة وغني فسمي بأعصر بقوله قالت عميره ما لراسك بعدما فقد الشباب أتى بلون منكر أعمير إن أباكي غير لونه مرض الليالي واختبه القيس بن حجر الكندي سمي ذا القروح بقوله فبدلت قرحا داميا بعد الصحة فيالك نعمى قد تبدلن أبقسة وفيه يقول الكميت بن زيد الأسدي وما ضرها أن كان في الترب ثاويا زهير وأودى ذو القروحي وجروله وعوف بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة سمي مرقشا وهو مرقش الأكبر بقوله الدار قفر والرسوم كما رقش في ظهر الأدين قلم وشأس بن نهار ويقال عائد بن محصن بن ثعلبة بن وائل بن عدي بن عوف سمي المثقب بقوله راينا محاسنا وكتبنا اخرى وتسقدنا الوصاغص للعيون وسمي الممزق بقوله فان كنت ماكولا فكن خير آكل والا فاجرتني ولما امزقي ويروى فكن انت آكل وجرير بن عبد المسيح الضبوعي سمي المتلمس